ثم رت الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن إن الله لا يستحي أي ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم ما إليه تبغون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهان سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ